Ik بالله من in الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت in de وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها van de Vrijheid وحقت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 وكان به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لا تركبن طبقا عن طبقا فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون